غضوب عليهم ولضالين وقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن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 لهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يُفقرون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمس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 ولو كره المشركون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهُبَانُ إِنَّ كَثِيرًا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 أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا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 فقد نصره فقَدَّنَصَرُهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ ثَنَيًّا إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَدَهُ بِجُنُودٍ على كلمة الذين كفروا السفلا و كلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم يفروخ فافو وثقالو و جاهدو بأموالكم و فصكم في سبيل الله ذلك خير لكم